اللهم لك الحمدُ كلُّه لا قابِضَ لما بسَطْتُ ولا باسِطَ لما قبَطْتْ ولا معطِيَ لما منعتْ ولا مانعَ لما أعطيتْ ولا هاديَ لمن أضللتْ ولا مضِلَّ لمن هديتْ اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أشغل قلوبنا بحبك وألسنتنا بذكرك وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك وجوارحنا بطاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ألهمنا رشدنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعِذْنا من شُرُورِ أنفُسِنا اللهم إِنَّا نَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالْعَافِيَةَ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 وألِّف بين قلوبهم وأصلِح ذات بينهم واهدِهم سُبُل السلام وأخرِجهم من الظلمات إلى النور وجنِّبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين اللهم وفِّق ولي أمرنا بتوفيقك وأيِّده بتأيدك اجعل عمله في رضاك خُذ بناصيته للبر والتقوى أصلِح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنجِ المُستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين